ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اترق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مذبناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها مَعَايِشَ وَمِنَ الْمُتَّقِينَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَمِنَ الْعَزِيزِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمين من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 نخلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر إني خالق بشر من صلصال من حمأ مثنون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 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مثنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم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 قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يطنق من رحمة ربي إلا الضال قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوص إنا لمنجوهم أجمعين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 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ذا برا اولئك قصب مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك ضيف فلا تفضحون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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاطفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون